Ja. وسط هذا الخضم واقصار للم قلت صبرا أخي إننا لم ننم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يطول الألم قدس لا تطرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا؟ كيف يحل النعمة أمتي أمتي ليفيد الندم أمتي أمتي ليطول الألم لا ورب السماء لم نعشق النعم فلنموت كلنا لن يضيع القسم أمتي أمتي ليفيد أمتي أمتي لن يقول الألم لحظة نبكي على أمة كالصنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن أين عهد الأولى أهدنا المنصر يوم كنا إذا شرعة نحتكم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يطول الألم نحن عز الشرى والورى يحتمل نحن نور الهدى في متاه الغلم أمتي أمتي لن يفيد النجم أمتي أمتي لن يطول الألم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يقول الألم قال ليل الأساه يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متاه الظلم وَأَصْطَهَادَ الْخِضَامْ وَتِصَارِ الْلَّمْ قُلْتُ صَبْرًا أَخِيبٍ إِنَّنَا لَمْ نَنْمُ وَأَصْطَهَادَ الْخِضَامْ وَتِصَارِ الْلَّمْ قُلْتُ صَبْرًا أَخِيبٍ إِنَّنَا لَمْ نَنْمُ اما ما اقرب مره خليك وضعي واحده لا تقربوا لا اه يعني. اي طيب شدي شدي ننن نمنن لا تقول عيد من آه طيب من بدايه من بدايه هذه بعدين ما فيها امتي قبلها امتي ايه طب انا عندي امتي امتي لا يطول الالم